وهو الذي في السماء هو وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا